بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم فارفرض الله لكم تحلة أيمانكم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 119. قَالَتْ مَنْ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقرصعت 119. وَعَلَيْهِ تضاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 110. والملائكة بعد ذلك ظهير 111. عسى ربه إن ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكر يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كفروا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ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 112. إنك على كل شيء قدير 113. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبأيها